وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل ربي وسلم, فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أل بيته الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً مزيداً أما بعد عباد الله يصيكم جميعاً ونفسي بتقوى الله جل وعلا وصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل للدار الآخرة والحذر من الغفلة عنها وعلقا الله جل وعلا اتقوا الله ربكم وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين عباد الله إن من أعظمي مبتليت به النفوس الغفلة عن الله جل في علاه فالغفلة مرض فتاك وداء خطير وشر مستطير وقع في حبائلها كثير من الناس بل أكثر الناس كما ذكر الله رب العالمين إذ يقول أحكم الحاكمين وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فالغفلة مرض استشرى بين المسلمين عم شرره وذاع خطره وهو سبب ما يعانونه في هذه الأيام بل هو سبب هلاك الأمم عبر الأعصار والقرون وكما قال بعض السلف الغفلة رأس الخطايا, الغفلة رأس الخطايا ومعناها أي معنى الغفلة عباد الله هي متابعة النفس على ما تشتهي فإذا تابع الإنسان نفسه في كل ما تحبه النفس وتشتهي ينشغل في طاعتها ويغفل عما أراد الله رب العالمين منه وقال بعضهم الغفلة هي تضيع الوقت بالبطالة فيضيع الإنسان عمره وأنفاسه فيما لا خير فيه ولا فائدة فهي الحاجز الذي يحدز العبد عن ربه جل وعلا ولعموم فشوه وانتشاره بين المسلمين لسيما مع توفر أسباب الغفلة في هذا العصر وخصوصا في أوقات النوازل والفتن فإن أغلب الناس ينشغل بمتابعة الأحداث والتحليلات والتفسيرات ويغفل عما أراد الله رب العالمين منه فيقع في المحظور وينسى الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا الغفلة عباد الله ليست كالنسيان فإن النسيان يكون بغير اختيار من العبد قدره الله جل وعلا على بني آدم وكما قيل وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب فوقوع الإنسان في النسيان لا ينفك عنه والله رب العالمين يرفع عن العبد النسيان كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم إن الله رضع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أما الغفلة فتكون باختيار العبد الغفلة تكون باختيار العبد بتعمد منه بسببه هو ولذلك ذم رب العالمين الغفلة وأهلها بل وعاقب الأمم بسببها ولذلك تأمّى الكتاب رب العالمين تجد هذا الخبر واضحا جليا حتى تكون على حذر من هذا المرض الذي عمّا وطمّا بين المسلمين نسأل الله جل وعلا أن يسلّمنا وإياكم منها الغفلة عباد الله هي سبب هلاك فرعون وجنده هي سبب هلاك فرعون وجنده قال رب العالمين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الغفلة هي سبب الختم على القلوب والأسماع والأبصار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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فسوى رب العالمين بين العبد الذي لا ينتفع بقلبه ولا بسمعه ولا ببصره سوى بينه وبين الأنعام ذوات الأربع التي هي من البهائم العجموات التي لا تعقلوا ولا تفهموا ولا تعي لذا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بل ذلك على أن هناك من بني آدم من هو أضل من الحمير بنص كلام رب العالمين وبحكم أحكم الحاكمين أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وما السبب أنهم لم ينتفعوا بما منى رب العالمين عليهم من نعمة القلب والفقه به ومن نعمة السمع والأبصار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آدان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لخطر الغفلة ولعظم خطرها نهى رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهلها فقال ربكم جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من الغافلين الغفلة هي وصف أهل النار وصف رب العالمين بها أهل النار والعياذ بالله وبيّن بأن سبب دخولهم النار هو وقوعهم في الغفلة والإعراض قال رب العالمين إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وسبب أن النار مأواهم هو غفلتهم عن طاعة ربهم وإعراضهم عن هجي خالقهم وركونهم إلى الدنيا والعياذ بالله ركونهم إلى هذه الحياة والاطمئنان بها كما ذكر رب العالمين إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الغفلة عقوبة من الله لمن غفل عن الله فمن غفل عن ربه وعن طاعته وعن ذكر مولاه عاقبه الله بالغفلة فهو مرض وعقوبة أعاذنا الله وإياكم منها ألم تقرأ ذلك قول رب العالمين إذ يقول آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه ويلزم أهل الذكر والطاعة والإنابة وأن يحذر من مجانبة أهل الغفلة والمعصية والإضاعة فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوامه وكان أمره فرطا فلما اتبع هواه وكان أمره فرطا أي طبيعا وضياعا وعدم ملازمة لما أمر به رب العالمين عاقبه رب العالمين بالغفلة بأن أغفله عن ذكر الله وأضله عن طاعته جل في علاه بما قدمت يداه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواهم وكان أمره فرطا أهل الغفلة هم أهل الحسرة يوم الحسرة أهل الغفلة عباد عباد الله هم أهل الحسرة يوم الحسرة يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نعم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الغفلة لم يسلم منها كثير من الناس لما انشغلوا عن طاعة ربه وانشغلوا بجمع شهوات هذه الحياة الدنيا وملد ذاتها حتى قاتل بعضهم بعضا وعاد بعضهم بعضا فقطعت الأرحام وهتكت الأواصر أواصر الدماء واللحوم بين أصحاب اللحمة الواحدة والأسرة الواحدة والأمة الواحدة وما ذات إلا لدشع من أجل الدنيا وطمع في جمع حطامها الذي هو زائل لا يبقى أبدا بل هو يفنى ويبيد فانشغل الناس بكل هذا وغفلوا عن يوم العرض على الله رب العالمين وغفلوا عن وقت وخوفهم بين يدي أحكم الحاكمين قال رب العالمين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 هل في ما هو فيه نفعه في الدنيا والآخرة إنما هو في جمع حقام زائل وتحصيل شهوة عارضة ولذة عابرة عما قليل هو عن هذه الحياة راحل وعنها مدبر وعلى الآخرة مقبل فلن يملك أن يجمع شيئا مما قاتل الناس من أجله ولا أن يأخذ شيئا مما عاد الناس من أجله حتى يكون أنيسا له في حفرة مظلمة حيث لا جليس ولا أنيس إلا مقدم من عمل إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فمن يعمل مثقال درة خيرا يرى ومن يعمل مثقال درة شرا يرى ذم الله رب العالمين أهل الغفلة الذين هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وظنوا بعلمهم بعلوم الحياة الدنيا أنهم قد حصلوا منزلة عالية ومكانة سامية قال رب العالمين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ظافلون فهذا فيه بيان أن العلم الحقيقي الذي يحصل به الشرف أن العلم الحقيقي الذي يحصل به الشرف وتحصل به الرفعة والسعادة وتحصل به النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين هو العلم بالله والعلم بدين الله والعلم بشر الله والعلم بالطريق الذي يوصل إلى الله جل في علاه وما سواه من العلوم فهو مشغله إن علما من علوم الدنيا أجعله العبد سببا للعبور إلى الدار الآخرة وما سوى ذات فليس بشيء ولا خطام له ولا زمام ولا وزن له عند ذي العزة والجلال والإكرام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الغفلة عباد الله الغفلة عباد الله مرض وشر وداء من أجله أرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم للناس ليحذرهم من الغفلة ولينذرهم من التضييع والتفريق في حق رب العالمين قال رب العالمين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهم غافلون فهذه من مهمات دعوة الانبياء والمرسلين ومن أسباب إرسال الرسل إلى الناس أجمعين أن يحذروا الناس من الغفلة والإعراض عن الله جل في علاه ورب العالمين يوبخوا أهل الغفلة يوم القيامة يوبخهم عقوبة لهم لكن متى؟ بعد الضياع إذ كان قويا فتيا ينهو ويعبث يظن أن الأمر طويل أمامه يظن أن الأجل لا يزال بعيدا ولا يدري أن هناك من كان من لحمته ودمه كان رفيقا له دفن وصار يأكله الدود في حفرة مظلمة في مثل أمره في مثل سنه ولكنها الغفلة قال رب العالمين لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أما لك من مؤتبر أما تأخذ العبرة والعظة من أخ شاب تدي كان ملأ سمعك وبصرك وراه الثرى وصار جثة هاملة وجيفة بالية وقد تكون عما قريب إليه راح ومخبر عليه في نفس حفرته سبحان الملك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إني لك ناصح وعليك مشفق ولك محب أحب لك ما أحبه لنفسي وأتمنى لك ما أتمناه لنفسي ولذلك لا أحب لنفسي أن أكون من أهل الغفلة كذا لا أحب لك أن تكون من أهل الغفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن تغطاءك فبصرك اليوم حليل فاتقوا الله عباد الله واهدوا الغفلة فهي سبب العقوبات العاجلة والآجلة اتقوا الله رب العالمين فإن السبب هلاك الديار وذهاب الأمم تدمير الشعوب والممالك بغفلتهم وإعراضهم عن رب العالمين وهذه الغفلة لها علامات ما علاماتها التي بدت في واقع الناس اليوم أولها التكاسر عن الطاعات والزهد في القربات وبيّن رب العالمين أن هذا من شأن المنافقين لأن من أوصافهم الغفلة عن رب العالمين لأن من أوصافهم الغفلة عن طاعة أحكام الحاكمين قال ربكم جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قال في وصفهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ومن هذا الكسر ومن هذه الغفلة تأخرهم عن أداء حق الله جل وعلا كمثل هذا اليوم هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة هو عيدنا نحن المسلمين أظل الله رب العالمين عنه اليهود والنصارى ثم هدانا إليه فنحن الآخرون في الدنيا لكن السابقون يوم القيامة أظل الله اليهود عن يوم الجمعة وهداهم إلى يوم السبت أظل الله النصارى عن يوم الجمعة وهداهم إلى يوم الأحد ثم هدان نحن إلى هذا اليوم ألا وهو يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه الصعقة وفيه النفخة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه الفصل والفضاء بين الناس يوم الجمعة غفل الناس عنه تكسلوا عن تعظيمه إذا جاءوا إلى يوم الجمعة جاءوا كسالا جاءوا متخلفين متأخرين في أنصاف الخطب ثم بعد ذلك يشتكون من طولها وعدم فهمها مع أنهم من آخر ما يدخلون المساجد والله المستعان يصعد خطيب المندر في جوامع المسلمين في مساجد المسلمين ولا يوجدوا في المساجد. إلا ربعوها أو نصفها على أقصى تقدير وهذا نادرا ما يكون فهذا من الغفلة وهذا من التكاسم وهذه من علامات الغفلة والإعراض عن الله رب العالمين فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظموا دينكم عظموا شعائر إسلامكم اقدروا ليوم الجمعة حقه وقدره عظموه عظموه تأدبوا فيه تقدموا إليه مبكرين تالين للكتاب حتى يصعب الخطيب من بره ذاكرين راكعين ساجدين دعوكم من الغفلة دعوكم من الإعراض فإنها عقوبة يعاقب الله رب العالمين بها العباد إني محذر لكم ومنذر لكم بنذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظموا شعائر دينكم وعظموا طاعة ربكم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح أن أفقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء أن أفقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء لو تأملت أحوال المسلمين لتجدن هذا واضحا جليا في تأخرهم وتخلفهم وإعراضهم وتضييعهم لهذه الفريضة العظيمة كذلك من علامات الغفلة أيها الناس استصغار المحرمات والتساهل في الوقوع فيها قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن المؤمن يرى ذنوبه كشبل يخاف أن يقع عليه وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا إن المؤمن يرى ذنوبه كشبل يخاف أن يقع عليه فلا يستصغر المعصية لأنه ينظر إلى عظمة من يعصيه ينظر إلى عظمة ربه جل وعلا الذي أسبغ عليه بالنعم الظاهرة والباطنة فكيف يخالف أمره وتجرأ على حرماته هذا المؤمن لما في قلبه من الحياة والرقة واللطف أما المنافق فيارى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا كأنه لا شيء كحال أكثر الناس اليوم والله المستعان كذلك عباد الله من علامات الغفلة التعود على المعصية الف المعصية حتى تصبح كالطعام والشراب شيئا ملازما للعبد يفعل المعصية في الصباح والمساء كما يتناول وجبات طعامه صباحا غداء وعشاء وكأنه إن لم يفعلها فأنه نخص شيء منه وهذه عقوبة من الله رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد الحذر وخوفنا منه أشد المخافة وحذر أن يجاهر العبد ببعصيته وذنبه وخطيئته فقال في الحديث الصحيح كل أمة معافا إلا المجاهرين كل أمة معافا إلا المجاهرين أي الذين مجاهرون بالذنب ولا يتأملون عظمة الله رب العالمين ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن من المجاهرة أن يذنب العبد ذنبا ثم يصبح فيقول فعلت كذا وكذا يحدث الناس قد بات يسطره الله ثم أصبح يهتك ستر الله رب العالمين عليه فهذا الصنف من الناس لا يعافى ويصعب أن يتوب من معصيته لأنه سيتعود عليها وتصبح شيئا ملازما له فيعاقب بعد ذلك بقصوة قلبه وغفلة نفسه والعياذ بالله كذلك من علامات الغفلة عباد الله تضييع الأوقات في القيل والقال بما لا فائدة فيه وبما لا خير فيه والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير حذر من تضيع الوقت فإن تضيع الوقت من المقت كما قال بعض السلف قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيح نعمتان مغبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب العالمين بين بأن أهل النار يندمون يوم القيامة على تضيئهم لأوقاتهم وأعمارهم فينظروا إلى ما قضوا في حياتهم كأنه سحابة جاءت ثم رحلت هكذا سريعا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إيوى الله فأهل الغفلة وتضيئ الأوقات يوم القيامة يندمون على ذلك يوم يغرضون على ربهم وتضيع الوقت في القيل والقال تضيع الوقت في التحليلات السياسية والتفسيرات هنا وهناك هذا مما يورث قصفة القلب والإعراض عن طاعة رب العالمين والعبد المؤمن عبد لربي في كل وقت سواء كان مكن أو لم يمكن فإن العبد قد ياتيه الموت قبل أن يرى حاكما عادلا فماذا هو فاعل عندئذ؟ ماذا وفائل؟ يقول يا ربي إن شغلت بالتحليلات هاهنا وهنا ومتابعة الأخبار هاهنا وهنا حتى أنظر ما يكون من حاكمنا فلا عذر له بذلك ولكن يلزم غرض الطاعة والإنابة لله رب العالمين علّى الله جل وعلا أن يرفع الكرب وأن يزيل الغم وأن يزيح الغمة وأن ينجي الأمة وأن يسلمنا على ديننا وأموالنا وأعراضنا فاتقوا الله عباد الله ولا تكونوا من الغافلين وأقبلوا على الله رب العالمين طائعين منيبين مستغفرين سلمنا الله وإياكم من الغفلة أقولوا ما سمعتم واستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه وأتباعه وأزواره وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله للغفلة أسبابه ولها علاجات ذكرها أهل العلم وتفصيل ذلك قد يطول بنا ولكن ما بيناه كفاية في بيان حقيقة الغفلة وبيان خطرها وبيان علاماتها ثم أذكر لك بعبارات مختصرة ما هو الطريق إلى علاجها فأقول مستعينا بالله رب العالمين سائلا إياه التوفيق والإنابة والتسديد أن من وسائل علاج الغفلة الإقبال على أداء الصلوات في أوقاتها جماعة مع المسلمين في المساجد محسنين للوضوء لها ملتزمين السكينة والوقار في الذهاب إليها منتظرين الصلاة بعد الصلاة متأدبين بآداب المساجد محافظين على قدسيتها وحرمتها وذلك بالحذر من رفع الصوت بها والكلام فيما هو من أمور الدنيا بداخلها أن تجعل المساجد من أجل التذكر والعبرة والقراءة والذكر لله رب العالمين وثاني هذه العلاجات التي يمكن أن يستعين بها العبد لعلاج مرض الغفلة كثرة ذكر الله رب العالمين فإن ذكر الله جل في علاه من أعظم ما يتقرب العبد به إلى ربه وإلى خالقه ومولاه أسمع قول ربك إذ يقول لنبيك صلى الله عليه وسلم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال أي في وقت الصباح وفي وقت المساء ولا تكن من الغافلين من أكثر من ذكر رب العالمين عافاه الله جل وعلا من الغفلة والتفريق والإضاعا بالمؤغبة على أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تكون بعد الصلوات وأذكار النوم وأذكار الوضوء وغير ذلك من الأذكار المطلقة ومن أعظمها أن يكشر العبد من قول لا إله إلا الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله أن يكشر العبد من التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير فهي غراس الجنة في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من علاجات مرض الغفلة الإكثار من الصدقات والإنفاق في سبيل الله لسيما الصدقات التي تكون في السر التي لا يعلمها إلا رب العالمين ولا يعلم بحالها أي بحال المتصدق بها من يأخذها أصلاً فهذه من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب وتزيل قسوة وغفلة النفوس وتذهب الغفلة عن العبد قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدقة السر تطفئ غضب الرب وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما صح الخبر عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم سبب رابع من الأسباب التي يذهب رب العالمين بها الغفلة قراءة القرآن وتدبر ما أنزله رب العالمين على قلب النبي المصطفى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم والحذر من هجرانه فينبغي على المؤمن أن يجعل له وردا ينظر فيه في كتاب الله يقرأ ما أنزل الله على قلب رسول الله متأملا إياه متدبرا له حتى يزيل رب العالمين الغفلة عنه وكذلك من الأسباب التي يستعين بها العبد على محاربة داء الغفلة وحتى لا يكون من الغافلين أن يكون من الصوم لله رب العالمين أجعل لنفسه وردا من الصيام ولو ثلاثة أيام من كل شهر هذا أمر مجرب فصم ثلاثة أيام من كل شهر عالم أقل فإنها تذهب غفلة النفس وتذهب وحر الصدر أي تذهب ما يكون في القلب والصدر من الغفلة والقسوة والغلظة وما يكون أيضاً في القلب من الحنق والغل والحقد على عباد الله المؤمنين كما صح الخبر أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول صيام شهر الصبر أو صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصبر وفي لفظ يذهب مغلة الشيطان يعني ربس الشيطان فهذه جملة من الأسباب التي يذهب رب العالمين بها الغفلة عنه والبعد عنه فاتقوا الله أيها الناس عودوا إلى ربكم وتوبوا إلى خالقكم اسألوا الله رب العالمين التوفيق والسداد وأن يجنبكم الغفلة عنه أن يجعلكم من العاملين بما يحبه ويرضاه أن يرقق قلوبكم وأن يزيل غفلة نفوسكم وأن يلينا قسوة قلوبكم وأن يجعلكم من المنتفعين بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير قال ربكم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 صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم أمن في بلادنا وولي أمورنا خيارنا اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى اللهم خذ بنواصيهم جميعاً إلى البر والتقوى اللهم وفقهم لهداك اجعل عملهم في رضاك اللهم هي لهم البطانه الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والاكرام اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم ولي امورنا خيرنا. اللهم ولي امورنا خيارنا اللهم, اللهم لا تحكم فينا ظالما ولا محاربا لدينك اللهم لا تحكم فينا ظالما ولا محاربا لدينك اللهم لا تحكم فينا ظالما ولا محاربا لدينك يا ذا الجلال والإكرام واحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا وأعراضنا يا رب العالمين اللهم ارفع عن مصرنا وعن أمصار المسلمين ما نزل بها من البلاء والفتن يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمين آمين اغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين واجعلنا وإياهم في روضات النعيم هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك استو استقيموا تراصوا حاغوا بين المناكب والأكبر في المصف فالأول فالأول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَبحِس م رَبّكَ الألى الذي خَلَقَ فَسََّى والَّذ قَر فَهد والَّذِي, والذي أخجَ المَغْو فجَعَلَهُ غسَأَ أأَحوى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيُسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبران ثم لا يموت فيها ولا يحيان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلان بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفا وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت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 إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله سمع الله لمن حمده الله Allah Salaam so